على الأروى في يوم هُرون هل سُوِبَ القُفَّة وما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شققت وأذنت لربها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 111. فأما من أوتي كتابه بيمينه 112. فسوف يحاسب حسابا يسيرا 113. وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أَقْتَيَّا كِتَابَهُ وَرَأَى ظَهْرَهُ فَسَوْفَ يَذْعُوْثُ بُورَةٌ وَيَصْلَى سَعِيرَةٌ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورَةٌ إِنَّهُ ظَنَّ أَلَّن أن يَحُورَ بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وثق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فَمَا فما لهم لا يؤمنون 110. وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون 111. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يورون 111. ونحرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون